لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار